وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذلك رجع بعيدة قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتهب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جناته وحب الحصير لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الفروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس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 لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيام في جهنم لك كفار عنيد من نافل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله اله اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما بعيد. قال لا تختصمو لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم لِجَهَنَّمَ تنأت وتقول وَتَقُولُ مزيد ما يبدن القول لدي وما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 وعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاب بقلب, وجاء بقلب ادخلوها بسلام, أدخلوها بسلام من ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون فيها قبلهم من قبلهم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلادها الممحيص إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ونقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من فاصبر على ما